يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَكْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا ويحذركم الله نفسه والله رءوف المترجم <تصفيق> ما رملك من خير محضرة ما Kul Ol... <سؤال> <سؤال> <سؤال> قل أطيع الله الرسول فإن تولوا فإن الله أصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذري يا من بعض و ربَّ الْمِنْيِ إِنَّكَ والله أعلم بما رضف وليس لك كل ثعل إن سميتها مريم Oh, وتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكري ULLAMAZA KHALLANHA ZAKIRAN MUH قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء